اثنان استمع إلى الحوار التالي وأعده ثم اكتبه في دفترك. صف جميل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير. الحمد لله. وكيف حالك أنت؟ شكرا وأنا بخير. أين صفك؟ هذا صفي خمسة ألف تفضل أدخل صفي صفك جميل وكبير جداً نعم صفي جميل وكبير من هذا؟ هذا صديقي أحمد مرحباً أحمد كيف حالك؟ أهلاً يا علي شكراً وأنت بخير والحمد لله تشرفت فرصة سعيدة